وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُوبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميدًا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 الله أكبر. الله أكبر. الله اكبر الله أكبر.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 سميع اللهني من حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.